Pidesmit dvi. Izēņu vahamsūn. Iz neēnu vahamsūn. Veika lā. Filmedžar Fi el medžar. Vai aiziessim uztiez niecības namu. He nehabbu ilā Hal naðhab ilā Man yā yabarkas. Yam an atasawwaq. Yajib an atasawwaq. Es gribu veikt lielus pirkumus. Urīdu šira al-kathīr. Urīd shirā'a al Kur ir kancelijas preces? اين اللوازم المكتبيه اين اللوازم المكتبيه مان فايك ابلوكسنس اون فستوليو بابيرو احتاج لظروف وورق خطابات <تصفيق> احتاج لظروف وورق خطابات <تصفيق> <تصفيق> مان حبر جاف وأقلام تعليم أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم كور <تصفيق> أين الأثاث أين المفروشات مان أحتاج إلى دولاب أحتاج إلى دولاب وأدراج Man vajag rakstām galdu un plauktu. Ahtežu <ėjū> ila mektab, varfuf. Ataž, ila mektab, varu fuf. <ėjū> Kur ir rotaļ lietas? Einā labu atfal? Aina lab al atfal. Man vajag leli un rotaļu lācīti. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب من فيغ فوتبول بومبو ون شخ أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج كور إردار بأريكي اين ادوات العدة؟ اين ادوات العده مان فاغ آمورو اون ستانغاس احتاج الى شاكوش وكماشه احتاج الى شاكوش وكماشه مان فاغ اوربي اون سكرو دريل ومفك Kur ir rotas lietas? Einal mužau haāt? Einal Man vajag ķēdīti un rokas sprādzi. Ahtažu ira silcilatin vas jvar. ila ilā sililā Man vajag gradzau? وناورس أحتاج إلى خاتم وحلق أحتاج إلى خاتم وحلق